وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَئِنْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَ لَهُمُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِۦ قُلُوبُكُمْ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِن عَادِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويفبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كثروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقخ الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلك فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا اِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا اِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ ومن يولهم يومئذ دهرهم إلا متحرفا لقتال او تحيزا او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير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 تَسْتَفْتِحُ فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا عَدْوَ وَلَا تُنْيَنَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَا تُغْنِي عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه ولا تولوا وَلَا وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم وارضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ يُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا منكم خاصة وَلَمْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَأَوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرٍ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 فِتْنَة وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا, يجعل لكم فرقانا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ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 وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْغِيَهِ فَذُوكُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كثروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون كل الذين كفروا إياك يغفر لهم ما قد سلف وَإِنْ يَعُدُّوا فَقَدْ مَضَتْ سَنَةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتَلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وإن تولوا فاعلموا أَنَّ الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أن ما ولمتم من شيء فأن لله خمسا وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمات بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهو عَدُوَّتِ الْقَصْوَى وَرَكْبُ وَأَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَالَتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هلك عن بينه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 وَأَطِيعُوا لَا نُورَسُولًا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَرِئَاءَ ويصدون عن سبيل الله والله بما عملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالا وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله والله شديد العقاب اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم رَضٌّ غَرَّ هَؤُلَاءِ نَائِمُونَ وَمَن الله عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَسَّلُ الَّذِينَ كَثُرُوا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 كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوير شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن ويرا نعمة أنعمها على قوم حتى حتىَت ي وَيّرُ مَا بِآافُسم وَأَََّّ سَم نَالين كَذَبِّآلِ ف الْعوْونَ والَّذينَ مِنْ قبنين كَذَّبُ بِآياتاتِ رَبّم فَهلَكْنَم فَهلَْنَم بِذُنُوبم وَأَْرَرقنَا آلَ فِ وأغرقنا آلَ فرعون وكل كانوا ظالمين إن شروى الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة ثُ يأَمكُبُونَ هدَهُم فِي كلُلِّ مَراتيون وَهُم لا التَون فَإَِّ تَسْقسنَّهُم فيِي الحَرُ بِ فَشَدِ بِهِم مَنْ خَلْثَوم ل وَإَِّا تَخُوفًَا مِنكُ مِ خِييانَةَ فَ بِذذِلَهِم ملَ صَ إِ اللهَّهَ لاَا يُحِب الْخائِنين وَلَا يَحْسَبًا الذيينَ كَفَروا سَبَقُ إِهُم لا يُعْتِزُون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 وَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِئَةٌ يُولِبُنَّ أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَغْلِبُونَ أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَسْتَطِيعُونَ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُم وَعَلِمَ أَنَّ فيكم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 يريدون رب الدنيا والله مريد الاخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم ما ذاب عظيم فكلوا مما ظلمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي كل من في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خانَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ أوسم في سَبين الله والَّذينَأَو وَنَصولائك وَولائِكَ بَعْضُ أَ لُ بَ والَّذينَ آمَد وَلَمهجرِر مَا لَكُ مِ وَلااتِهِم م شيءَيٍ حتىَ يُه ج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 إلا تفعلوا تكون فتنة فِي الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آروا ونصروا أولئك أم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ أَجْرٌ وَجَاهِدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ ضَعْفٌ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ